الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا امس يا ابي عندما كان امامنا القرطبي يشرح المسألة الثانية والثلاثين من مسائل الاية الثالثة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة وكانت حول خلاف العلماء إذا اقترن بالضرورة معصية فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إنه إذا كانت هذه المعصية بقطع طريق وإخافة سبيل فحضرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته لأن الله تعالى أباح ذلك عونا والعاصي لا يحل له أن يعان فإن أراد الأكل فليتب ولياكل واباحها له ابو حنيفه والشافعي في القول الاخر له وسولا في استباحته بين طاعته ومعصيته ثم اورد تعجب ابن العربي ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصيه وان من قال ذلك فهو مخطئ حقا وعلق الامام على ذلك فقال ان الصحيح خلاف ذلك فإن اتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان بارك الله فيك يا ولدي لقد أوردت فعلا كل ما قاله الإمام في هذا الشأن ونستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله، الله، الله، قال مسروق في هذا الأمر: من تر إلى أكل الميت والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو الله عنه. وقال أبو الحسن الطبري. وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ولو امتنع عن أكل الميتة كان عاصيا وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا وهو كالإفطار للعاص المقيم إذا كان مريضا وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء وهو الصحيح عندنا واختلفت الروايات عن مالك في ذلك فالمشهور من مذهبه انه يجوز له الاكل في سفر المعصيه ولا يجوز له القصر والفطر وقال ابن خويز من داد فاما الاكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم مقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيما وليس كذلك الفطر والقصر لأنهما رخصتان متعلقتان بالسفر فمتى كان السفر صفر معصية لم يجز ان يقصر فيه لان هذه الرخصة تختص بالسفر ولذلك قلنا انه يتيمم اذا عدم الماء في سفر المعصية لان التيمم في الحضر والسفر سواء وكيف يجوز منعه من اكل الميتة والتيمم لاجل معصية ارتكبها وفي تركه الاكل تيط نفسه وتلك اكبر المعاصي وفي فركه التيمم اضاعة للصلاة ايجوز ان يقال له ارتكبت معصية فارتكب اخرى ايجوز ان يقال لشارب الخمر اذني وللزاني اكفر او ان يقال لهما ضيعا الصلاه ذكر ابن منداد هذا كله ولم يذكر خلافا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه وقال الباجي وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة ويفطر في رمضان فسوى بين ذلك كله وهو قول أبي حنيفة ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالامساك عن الأكل وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة بل يلزمه الاتيان بها وجه القول الأول أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى أن يقتل نفسه قال ابن حبيب وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته المسألة الرابعة والثلاثون قوله تعالى إن الله غفور رحيم أي يغفر المعاصي فأولى أن يؤاخذ بما رخص فيه ومن رحمته أنه رخص والآن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 ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني علماء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته ومعنى أنزل أظهر ويشترون به أي بالمكتوم ثمنا قليلا يعني أخذ الرشا وسماه قليلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته وقيل لأن ما كانوا يأخذونه من الرشا كان قليلا وهذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها وقد تقدم هذا المعنى وقوله تعالى في بطونهم ذكر البطون دلاله وتاكيدا على حقيقه الاكل اذ قد يستعمل مجازا في مثل اكل فلان ارضي ونحوه وفي ذكر البطون ايضا تنبيه على جشعهم وانهم باعوا اخرتهم بحظهم في المطعم الذي لا خطر له ومعنى الا النار أي أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فسمي ما أكلوه من الرشا نارا لأنه يؤديهم إلى النار هكذا قال أكثر المفسرين وقيل أي أنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة فأخبر عن المآل بالحال ومنه قولهم وذورونا لخراب الدهر نبنيها وهو في القرآن والشعر كثير وقوله تعالى ولا يكلمهم الله عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم يقال فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه وقال الطبري المعنى ولا يكلمهم بما يحفعونه وفي التنزيل اخسأوا فيها ولا تكلمون وقيل المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية وقوله تعالى ولا يزكيهم أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم وقال الزجاج لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكيا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 وملك كذاب وعائل مستكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي إذ لم يحملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم ومعنى لا ينظر إليهم أي لا يرحمهم ولا يعطف عليهم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في سورة آل عمران هذا الحديث الأخير الذي أورده الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أوضح شيئا مهما يا أبي وهو أن شدة العقوبة جاءت بسبب المعاندة والاستخفاف بارتكاب هذه المعاصي نعم يا ولدي فالشيخ الزاني لا عذر له في جريمته النكراء، وكذلك الملك الكذاب والعائل المتكبر المزهو والكذب بالذات يا بني وبخاصة إذا كان من إمام أو حاكم من أقبح المنكرات والذي يتصف به لا يكون مؤمنا تعني يا أبي أن هناك ارتباطا بين عدم الكذب وبين الإيمان؟ نعم يا ولدي ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يكون المؤمن جبانا قال نعم قيل له اي يكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل له اي المؤمن كذابا قال لا وقال صلوات الله وسلامه عليه يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب وقال الله شر الكذب والكذابين يا أبي وأعاننا على الا نقول إلا الصدق فقبل الله دعاءك يا ولدي ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم